من احد الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك لا اله الا الله عدد ما شاء فوق الارضين ودرج الحمد للہ الذي بیده مفاتیح الفرج يا فرجنا اذا اغلقت الابواب ويا رجاءنا اذا انقطعت الاسباب الهنا لا عظیم الا ملا <تصفيق> یا قوی الارکان یا من قلت عن نفسك كل يوم هو في افیش محدن فیمن و چلنا پکری لا کو بالکلا ولا و باركت ربنا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 خطايا كما ينقض الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا صحتها والسرور وجازهم بالحسنات احساننا وجازهم بالحسنات احساننا وجازهم بالحسنات احساننا وبالسيئات عفوا وغفرانا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 هم من قلهم من ضيق اللحود اللهف من قلهم من ضيق اللحود ومرات الدود الى جناتك جناتل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 حمنا واغفر لنا وهيئ لنا من عبادك الصالحين من يدعو لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم هيئ لنا من عبادك ويدعو لنا بعد موتنا يا ربنا يا اللهم الطف بنا في حياتنا وبعد مماتنا اللهم الطف بنا رجالا ونساء في حياتنا وبعد موتنا برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا الله لجمعنا هذا ولمن أمن على دعائنا ولمن أرآنا اللهم من فقد منهم أما أو أبا أو زوجة أو ابناء أو أخا أو أختاء أو قريبا أو حبيبا اللهم اجعل سكناه الجنة يا الله واجعل قبرهم بردا وسلاما يا وسلوانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا قبل الموت توبا اللهم ارزقنا قبل الموت توبا وعند الموت شهادا وبعد الموت جنة ونعيبا الكثير كلامنا من الدنيا واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله اللهم لقنا اياها اللهم لقنا اياها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 علينا الموت اللهم هوى علينا سكرات الموت واجعلنا في تلك الساعه ممن يحسن الظن بنا رحمتك ارحم الراحمين <سؤال> اللهم انزل رحمتك ومغفرتك على شيخنا على شيخنا الشيخ زيد الله اللهم أنذر رحمتك عليه وأنذر رحمتك على أخيه الشيخ مكتوم اللهم يا الله يا الله اللهم املأ قبورهم روحا وريحانا وارحمنا ما من أولاة أمر هذه البلاد وارحم موتانا وجميع موت المسلمين يا رب العالمين اللهم أنزل شفاءك على ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة الله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 حكام الإمارات وولي عهده الأمين إلى ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان اللهم احمها بحماك الله اللهم احميها بحماك اللهم احميها بحماك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الامين God